دق دق لي نسع وخلاتني لوحدي طراني كش معان اللي يخدم مع بيت اللي تقدي جاني من سها بيتي ده بهكيت ما فرط بيها هالموال معها لقبر تلبها عايشه بقلبك يا أنا دا ولا هيا دا حد سهرية وحنتها النط دا مع قبريا والرهمون عمود ساكن بين الأقبور لا بينا نروح له نزور خاطري مكسور لا ذاكي لكن طايعني كي الغداء لما تربي وين الدن مرايا ما تعرف عن عنها احاسيس يا ربي ترحمها الهمات ما تبكي يا ماما تنسيش غصن معك برها مو نامو